يَتَّخِذُونَ ايمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 111. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون 112. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله حزب ألا إن حزب هم إن الذين اللَّهُ سولہ اولی بنا سولی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 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله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 119. وقفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في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 118. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 119. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فَمَا أوجفتم عليهم من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 119. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله رسوله أولئك هم الصادقون 110. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 119. وَمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 110. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ